أبَ نَسْتَوْ فِ نَذُنُ بَنَ إِ كَُّ خَافِئب قَالَ سَ فَأَسْتَأْ فِرُ لَكُمْ رَبّ إِهُهُ الغفُورُ وَحب فَلََّ دَخَلُوا عَلَ يوسُ فَأَوَ إلَيْهِ أَبَ وَيْهِ وَقَادخُلُ نِصُْ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 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 وما أَكتر الناساس وَلَ حص قبي